فانها قبل قامت العذر. الان العذر لماذا قامت الحجة عليهم من كذلك ثبوت الكفر عليهم يوم القيام بانهم نهلنا. ثم ثالثا الحجة ديما هنا بالبلاغ العام. لكن الحجة في المسائل الدين لا تكفي البلاغ العام. لابد ان استيعاب ادلتها بلغة المخاطب. يعني بعد الجهلة قابلناهم. يقول ان الحجة تقوم كالطراءة الفرآن. حتى على الانجليز. لان القرآن في الكفاية ايه في كفاية من فلقيها لغة العرب لانما نزل بلسان العرب والله ما ارسل رسوله الا بلسانه قومه ليبين لهم ما يتقون بلسانه يبينه فاذا نزل القرآن او نزل كفاية العامريا لغته لا يبين فالعبد المقيم الحجة ان يكون عالما بالحجة ان يكون يتكلم ب بل ب بل بلغة الرجل حيثا ان يستوعب جميع حجز الرجل الان من فروع الجهل هذا الجهل ده اصل المسألة كان يظنها لم تنزل في دين الله ولم يقل بها شيء ان بعض العلماء استقمعت الجهل قضية سب الله وسب الرسول وردل يقول انا اطيع الله ثم يسبه ايش الجهل اللي باطل يقول انا من اتباع محمد ثم يشتمه ايش الجهل هذا فالمسائل ليست خارج عن ضمن الجهل هالي مساء خارج عن ضمن يطاق أصل الدين الذي أراد أن يفتجأ به رسول الله وآد يكون عبدا لله عز وجل الآن قسم الثاني يوم الجسم توصى في قليل وهو التأمور التويل مرة من آل الأمر والله التحول آلات تحولة آل الأمر من أمر إلى أمر آل أي تحولة انتقن من حال الانتقال من حالة الى اخرى فهذا الامر تطلق على اولا الحسيات ثانيا عن معنويات ما يهمنا في هذا الباب الحسيات ما النا فيها في رسنا في التكلم عن انتقال الامر من امر الى امر الامر يريد انتقال المعنويات كيف تنتقل المعاني المعانوية كيف تنتقل المعاني افتحوا اعذامكم واستويلوا ماذا نفهم وإن شاء الله ستسمع الكلام لمن تقراوه في كتابهم كل شيء في الدنيا كل شيء في الدنيا له ثلاث وجودات بعضنا قدو اربع وجودات الوجود الأول هو الوجود الحقيقي اللي هو وعيه وهو الحب الوجود الثاني وهو وجود ذهني لا أشرحه ثالثا وجود ماذا بربي بعضهم قال الكتاب اللي هو الكتاب ما لهم الكتاب ما لهم لأن الكتاب ما له ما لهم مثلاً رجل إخواني جل ما يبكون المطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان ما هذه الما هذه الكلمة أصور لكم إياها لأن هي فيش ميا فأصور لكم إياها إلا أنت رجل أين وجودها فقط؟ في هل لها وجود على الأرض الواقع؟ هكذا مطلقة من غير انتساب؟ هو موجود؟ مش موجود؟ أعطوني رجل بمعنى الرجل مطلق لا ينتسس لا بد أن يكون منصوبا رجل طوير، رجل صغير، رجل انجليزي، رجل عربي، وهكذا فالمطلقات لا وجودها إلا في الابهان من هنا لما نقول احنا الله لا فوق العالم ولا تحت العالم لا داخل ولا خارج ولا هل لا وجد له النام ؟ في يا حقيقة لا يمكن تصوره على ارض الواقع لا يمكن تصوره فمن هنا ان المطلقات الذي زعم الفلاسفة انها اسف ولا بعد يطول لا اريد ان نستوعده في هذه الجلسة الفلاسفة لانهم حباقرة فيما يزرمون الزجل وزورا زعموا ان كل كلامهم في المطلقات اما الدخول الى مسائل الاعيان فهو مسائلنا احنا مسائل العوام اما هم دائما يتكلموا في ماذا في المطلقة الان نحن ما في هذا كلام سارغ نحن بكل تعلقنا بما بالوجود الحقيقي والوجود الذهني والنرضي التابع للحقيقي نستغل المساعد ماشي ماشي خليطرق لا نحن قلنا قلم هذا قلم ولا نعرف ما القلم هذا وجود حقيقي له وجود حقيقي ثانيا له وجود لبغي قلم وهو وجود له كذلك وجود ذهن انتبهوا الوجود اللبغي والوجود الذهني يتابع للوجود الحقيقي من هنا لما رأتنا البقول عن دين الحق ما مع دين الحق ان كل ما امر به له وقاة حقيقية ام له وقاة فقط ذهنية حقيقية حقيقية دي من الحق ان الخلق تابق على الوجود الذهني والوجود الذهني اي ملان منبدأ من ما يوجد شيء الا اذا لم يعرفه الناس ما يوجد شيء له وجود حقيقي وهو حلمي وليس له وجود ذهني او وجود لغي لا يوجد لا يوجد له وجود ذهن عند بعض الناس لكن يوجد له وجود ذهن عند بعض الناس الآخرين أن وجود الضيفة لا يوجد أبدا لقوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسمى الاسمى ماذا؟ فكل ما خلق الله آدم قد علناه علنا ماذا؟ اسمه واضح؟ اسمه ما علم جادن الله قالوا هذا القمر وهو يتحرك بالطريقة الفلانية يعني شرح له الله عز وجل في القمر فقط علمه وهذا القمر ثم بعد ذلك ما هو القمر كيف ينير كيف يشرق هذا كيف يأتي من طريق إما بهداية الله المعلمهما من طريق التجربة كما يسر لله في رسول الله الآن إذا وجد انتبه لهذه القضايا لو أن هناك شيء له وجود ذهني طبعا بالمتبع وجود ذهني إذا شيء وجود ذهني يتبع وجود لا وليس له وجود حقيقي هذا اسمه المستوى وهذا هو الشرك سنتين الشرك من أجل هذا جاء الإسلام من أجل أنه يعذقت بأوهام ذهنية لو إنسان جاء وتصور إنسان طبعا الوجود لا تخبر فقط على الحقائق المادية ولكن كذلك على سنن الله الاجتماعية والخلقية لو انا انسان تصور انه مؤمن، صار في عنده وجود ذهني انه امت وانه تستنظم عليه نزول نصرة الله وهو على الحقيقة غير موجودة كما بعض المشايخ ويقول بعضنا ان هذه الجماعة قد بلغت ان ينصرها الله وبالحقيقة كما بينا لن تبلغ دوسستية تعتقد ذلك انها ذهنيا تعتقد انها قد بلغت لوازن النصرة وبالحقيقة لم تصل. هل ايش هذا هل انتظر هل... هل... هل... هل... طبعا الوجود الذهني لا بد ان نتكلم حتى نستوعب المساعد كاملة ارتباط هذا الامر بالشريعة هذا اي اختلال فيه يعتبر بلان وتزوير وكفر كيف؟ الوجود العيني يجب ان تعرفه كما هو اي تزوير الوئي الشد ومن هذا السحر انا اتكلم الام نصته أتكلم مع صغر. بمعنى عندي كلام كثير للشرح لكن سأتجاوز أتمأذن على قدراتكم العقلية أن نكون قادرين تستورن ما وراء هذا الكلام الذي أقوله لو أجاء رجل يزور لنا حقيقة شيء ما اسمه؟ سحر الآن هي الأصل حبيب فأراها للناس أنها حي تسعى دور حقائق الأشياء على سحر تزوير حقائق الأشياء كفر. يا إلى درجة تزوير حقائق المرأة المرأة مشوهة لا يجوز لها أن ترشر أثنانها حيث تتجمع الناس يجب يبقى الوجود الحقيقي كما هو تصور هذه القضية؟ تصوروا قضية عرضة الإسلام في قضية تقرير بقاء الحقائق الكونية كما هي؟ بعض الناس كل اهتمامهم بالشرعيات لما تأتي الحقائق ما يهتم بهذه المسألة وذلك من ضرار المسلمين قديمة منهم اتقدوا بقضية تغير الجواهر الى جواهر اخرى حيث رتقدوا بالكيمية ايش عند الاوائل تحول المعادن الى ذهب ضلال كبير الحقارق كما هي لا تتحول مش معنى ما تتحول لا تتطور لا تغير بحسب السنة ايان والجنين صار قفلا هذا نفس جارب السنة لكن تغليل الحقارق بتسكينها اللاجل لحتى بيضاء إذا هذه السواد أنت مزور، لأنه عند الله أنزل الشريعة مطابقة للحقيقة الكونية. هكذا تمشي الشريعة مع الحقيقة الكونية. اختلت الحقيقة الكونية، الشريعة تختن. يعني ما تنزل على مسميات غير صحيحة. وهذا اللي يصير في ظلال الأمم تنزل الأسماء الشرعية على حقائق باطلة. مثل مثل نعم اسماء الشرعية على باطلة. مسلم سمي لك في الوطن لا تأخذ فقط المادية كذلك كل شيء والمعنويات. الكفر سمي على الإسلام الإسلام سمي على ما نصير القرآن تعالوا بالشغلات هذا. الآن الآن نهر النسر نهر النسر ما علمت هذا ما علم هذا لفين سنة. نأخذ نهر محر... لها عمر ذا لفين سنة ذورة حالها 32 اتعقلنا معها بنهر النسر اختل الكتاب لمختلف اختل ما طبعا كل هذا الموضوع من هنا. الحقائق الكونية مقدسة وتجاوزها الكفر وضلال والحقائق الشرعية لا قيمة لها ما ملهاش اي احترام اذا نزلت على حقائق غلط او عند عدم وجود الحقائق ملهاش احترام بصير كنزل الشرع بانفربه على حقائق الغلط لو ان الله مثل اضرب لكم الله عز وإن الله يأمركم ان تبتحوا بقرة بقرة بقرة بلساني نبغي الذهن هذا اللساني مستقر على ذهن على شيء حقيقة معينة عملنا البقرة إلى معنى آخر غير ما استقر على الأمر الكوني الذي نشأ منه المبغي الشرعي لما علم يد من أسماء هل هذا صار شرعي؟ نعم شرعي لا. شرعي. لا. شرعي الكوني شرعي والشرعي كوني اختلال غرط بلال مصيمة فلو هذا الواحد بقر على عائشة تشوف كي صارت القضية هذه أنا تقول لكم مثال لكن هي في دقائق الأمور أخطار يعني عندما انتم هذه على العين على الإمام على الإسلام على التوحيد على إله الله على الصلاة على الموالاة على المعاداة على المسلم على الكافر على جماعة المسلمين على واضح يا إخواني وعامة بلان الأمة في هذه الأمور لما في بلان في تاريخ المسامي إلا وكان بداية الأمور اول بداية ان الله سمالوا هاي شجرة المعصية هاي شجرة المعصية وفيها بعض الناس تصور انهم انها معصية برود الشارع لكن هل هي نعم هذا حق ان الانسان يعصي الله الى اقترفها فاذا لا اقترفها لقد الشارع لا يسم. لكن هل هي في حقيقتها هي ضد الحق فيها باطل في ذاتها بمعنى لما الاسلام حظى شرب الخمر هل الشارع اللي انشأ انو الخبر مفسدة ولا هي مفسدة في حقيقتها لو شردها المرض قبله من الشارع دسكن ومختار عقله نعم نعم انه القضية الكونية هي الاصل جاء الشارع من اجل ان يبين لنا حقائق الامور الدنيوية وحقائق الامور الاخروية الاخروية مش ممكن اكتشفها الا من واحد. الله بدي نرضي الله بالوقت انت تبحث مسلم او انت مؤحد مخلوق تريد ان ترضي الرب ماذا يريد الرب ان يرضي لان انسان يذهب ويحسن الى الكافر النبي يسب الله عز وجل وهو ظان النبي بهذا يرضي الرب هل في الحقيقة يرضي الله هو ظان انه يرضي لكن هو ما يعلمه الحكم الشارع بان هذا ينبغي انه معاذر عايتم في الاصل الحقيقة ان الله يبغض هذا وينبغي على عباده ان يبغض وهي الحقيقة والشريعة جاءت بها الانبياء جاي بيعرفون بحقائق الكون والحياة اي اختلال الان الذهن والنفذي تابعلمه للخلق من العين ينبغي الارتباط بين اللب وبين الحقيقة ارتباط شيء هو الشي كوني ثاني الارتباط شيء وهو مدام سببت كوني الهشي دام... يعني حينا ننتهي من هذا مدام سببت شيء لا فهو الناس يوجد نص يدل على هذه الحقيقة الكاملة كوني ما هو ارتباط هذا بالشريعة ما هو ارتباطه الشريعة تكشف لك لكية وتقول لك هذا حلال هذا حرام هذا تعامل معه هذا لا تتعامل معه اي تجاوز بحقائق الاسماء لاطلاقها على غيرها دين خلاص نتهم دين هناك تعال الان دورنا لن نتعامل مع هذه الالفاق دورنا اولا ان نصلح ارطباط اللغض بالحقيقة يعني الان المصيبة لدينا ليه عدد عند المتدينين بلال المتدينين واضح الامر مرضونا على الشواء بالكلية بلال المتدينين بلال المتدينين اخواني دماء بأنهم اعزاجوا ويتعاملون مع النص لكن اولى بلالهم في انزال النص على غير وقائعه لأن الاسماء اللي موجودة جاء حقيقيا ما تشغلونها شغالوا واضح اخواني والبلال الضلال من المشاهد في ينزلوا الأنفاض الشرعية على مجرد المطلق بيجيبك صحيح صحيح لذلك يعلم حكم الله. لما يأتي إلى الواقعة ويأتي واقعة التزوير فنروح بتناول نص يلائم التزوير فهو اللائم التزوير الحقيقة مشكلة. لا تغير الحقيقة لا تغير لكن بقيه سحروا أعيون الناس واسترهبوهم السحر السفرعون سحروا عيون الناس سحر الطواغيت سحر سحروا الناس الصحر السحر هنا الخلق في التزمير وقع عن سحره فرعون على ماذا على الذهن لكن وين وقع عندنا على اللفظ هل ثم النبي التزمير اللفظ سحر قال إن من البلايا نعم والسحر كفر وشر كفر وشر ولذلك اصحاب هؤلاء المشايخ والصحفيين لم في حقاية الحياة الان كلهم مزورون كذابين دجلة صحار حكم حكم الصحار هذه قضية الان اه الان اول هذا عينية الشيخ خلق الشيء نشي الذهن الان لو ان شيئا غائب عن العين عينية موجود غير عن عينك و سمع لا يعرف ما هو القلم فاردنا ان نبين ما هو القلم ما هي طريقة التي ننقل إليه إليه إليه إليه إليه إليه ما هي الطريقة التي ننقل لهذا ليصبح نصوم لديه في نبضه وفي ذهنه أول شيء في ذهنه وهو المطلوب في مسائل التعلم أن يصلح ما هي الطريقة طريقة ده. إما نحضر له حقيقة الشيء إذن أولا نريد أن نحول الامر نتبه ونرجع التحول. نريد ان ننقل الامر من حقيقة الى حقيقة حقيقة عينية حقيقة عينية حقيقة ربنية الاحتلاثة رسطورة. رسطورة واحد يجي يقول لي انا مريد ان ينبه لقضية الاسطورة ما شرك ما هي الاسطورة عن طاق مغرب موجودة في ادهان العرب وموجودة في انفاظهم لكن ايه هي وجود حقيقي؟ لا. مالهاش دقاء اليمام ايه هي وجود زهري ايه هي وجود حقيقي؟ لا. اسطورة شرك بران ايه المسلمين حققت بها مصيبة؟ الرجل استفد ان القبر انكسف ليش القبر انكسف؟ اية من ايات الله لحركة رسولونية معين مردم بأعذاب لما واحد يصبر عليه قضية اخرى على الحقيقة غير موجودة ايش اسمه ويقول هذا مات هذا انكتب بانه فلان مات ربط حقيقة بحقيقة ما ربط بينهم لا التوني والشرك هذا اسمه شرك هذا هو الشرك الشرك عدم وجود الحقاب للشرك طبعا الشرك الاكبر وشرك اظهر انتبه لها لحسب الرجل لحسب مقدار الشرك الذي مارسا أرجو أن تكون هذه القضية قد تضحك لديك إذن جاء لبه واحد أطلق عليه لبه لا يعرف ما حقيقته نريد أن نعرف حقيقته بأمره ما هو الأمر الأول أن نحضر له إياه ثانيا أن نفسر له إياه رجل يقول ما هو, ما هو الكتاب وكل هذا هو الكتاب انتبه ترى إليه يا فجل استعري ما عندنا كتاب لسه غائف. فما هو الكتاب وكل الكتاب أوراق الوراق مصنوع من كذا ومن كذا ومكتوب فيه فيصبح لديه معرفة ذهنية تصورية له تضعف وتقل بحسب بحسب قدرات الشاح الآن هذا هو ال... هذا هو ال... الآن جاء في حين الجنة غائبة يريد أن يعاني اسم بها قال لنا في الجنة رمّن نحن نعرف ابتداء عن رمّن الجنة لا رمّن الدنيا وهو حقيقة اسم رمّن ولا فقط في التقريب حقيقة اسم رمّن مشترك بين الدنيا وبين الاخرى بالرمّن لكن هل هذا الرمّن يأكل من رمّن الدنيا؟ لا في اشتراك؟ ما في اشتراك غير؟ هما الله سبحانه وتعالى واتوب الى الشات فارد رب ان يعرفنا الا إن عرفنا انه بالتفسير او بما بما نعرفه بانه ندخل الجنه ونشوف والان لما ندخل الجنه ونشوف الرمان هذا اسمه تأويل الخبر القرآني بانه في الجنه الرمان الا عرفنا حقيقه لأن واحدة يفسر لنا الزمان حتى نعرفه الهنية نقول اول لنا اياه نقل من حقيقته النفضية الى حقيقته الهنية فهمتوا؟ هذا هو الثاني ولذلك، مثلا كيف نعرف هذا قال لما ذكر الله على مات يوم القيامة فيها قال لما يأتهم تأويله هنا تأويله ما معناها؟ حقيقة مناجئة حقيقة ما هو الله اخبرنا اللي بنا تخرج الدابة تخرج الدابة في اخر الزمان ما تأويل الدابة؟ <تصفيق> أو, أو, او ان يفصلها النبي للنبي يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هنا التأويل في نورة القرآن والعرب ما هو حقيقة الشيء النبي ظهر لنا لفظ او تفسير الشيء ان يعرفنا ان يهدئ انصافه واشكاله وهكذا هذا تفسيره حتى يسمح لنا دعينا سورة هي عنه او يعرفنا بحقيقته انها الحقيقة هذا هو التأويل في لغة القرآن هذا تحولا من حالة بحالة كانت حالة ذهنية صارت حقيقية كانت حالة روضية صارت ذهنية صارت حقيقية هذا هو التأويل في لغة القرآن الله عز وجل بكر عن الان الهوية جاءت رؤية بمعنى معين ما تكسرها ما تأويلها التأويل الاول انه يتكسرها انه هو لما طالب منهم الملك قد يهوني يا ايها الملك وافتوني في رؤيا ان كنتم رؤيا تعملون الان طالب تأويلها الهوية لا تشملها معناها لما وقعت هي تأويلها يوسف رأى رؤية أحد عشر شمس أحد عشر أبو طب كبير والشمس والطمخ ساجدين ده. الآن قال تأويلها ما أعطى يا أبو أبو قد يكون عارف تفسيره لكن ما أعطى لما وقعت على الحقيقة سجدته قال هذا تأويل رؤية إذن نتكلم <تصفيق> قليلا في قضية التأويل متوسع فيها شوية لأن فيها فوائد عظيمة الان هل اسماء الله لها تأويل بهذا المعنى؟ نتوير التأويل. التأويل هو حقائق اما حقائق عينية اما حقائق رهنية اما حقائق رضية انتقال من حالة الى حالة هل اسماء الله لها تأويل؟ بهذا المعنى ما تأويل اسم الله السواب؟ إما بل السنة نغت يعني على ورتفه استوى، وهو حقيقة الأمر هو مستوي حقيقة الأمر فلما وانتطنا كيفيته وستعدد عنها حقيقة الأمر هي تأويله، فإذا الآن نأتي إلى ما إذن حصل وأسأل الله أن يوفقنا بهال. أين حصل الانحراف في قوله سبحانه وتعالى عندما قال أنزل آيات متشابهات آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخرى متشابهات إيش بعدين أصدعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله, تأويله. إن أعلم وما يعلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الانحراف اينا سيئة التأويل بهذا المعنى الحقيقي في لغة العرب وهو التحول وفي لغة القرآن وهو لغة العرب واضح لكن وين صار الانحراف؟ هلم في التأويل الحرافات فصرنا لما تبنا نأفسر هذه الالة فالصب علينا الآن بلجل من الانحراف في قضية الذهن والعقل كم التأويل على كلمة هي حقيقتها والله تعامل بالمعنى الحقيقي لها لكن إذا دخل الإحراج في كل التأويل، بيصير يفسر القرآن على كل التأويل بحسب التفسير الخطأ، بيصير نورنا نعم الخطأ راضي. ما هو التأويل في لغة المتأخرين؟ كل شيء في الدنيا كل شيء حقيقي معنوي. فكرة من قبل الله هو حقيقة. الان هذا سوى هل هل يمكن ان نكتشف فيه بعض السواد ممكن, ممكن. ممكن. بل لا يمكن ان يكون اطلبا خالصا مئة بالمئة او مليون هاي المطلقات مليش كده وهذا الشرط لما اطام الله المنافع في القمر لما <تصفيق> حتى يمتحنهم شيء الحقيقة الشارع ما امتحنهم بخلاف الحقيقة الشارع الشارع هل امتحنهم بخلاف الحقيقة قال لهم الخمر جيدة ومنحة ومفيدة وما لا اتحرمت عليكم هكذا هل تطور الظاهرية نحن الذين نقول بالتعليق وبالحكمة في أفعال الله وتحكم فإذا الحقيقة مش عارضة عاملة مع الحقيقة ما هي الحقيقة إخواني وما الظاهر الظاهر ما هو الظاهر إنما هو المعنى المتبادر إلى الذهن بدءاً أو بدءاً أو مستقرت عليه أصلاً في لغة العرب التأويل صار هلتم هذه القضية وتكلم الآن إحنا في ما نقوليات الألفاظ لأن القرآن دخل فيه تأويل والحديث دخل فيه تأويل ولغة العرب دخل فيها تأويل ما هذا التأويل؟ هو صرف اللذب عن ظاهره هكذا التأويل في لغة ماذا ؟ في لغة ماذا ؟ اهلون الكلام والمسؤولين ولي. قال التأويل هو صرف اللذب عن ظاهره الى معنى اخر واحتبال بوجود قادمة بوجود دليل جعلنا نصرف اللذب عن ظاهر الى معنى الظاهر هل الكلام ضبط؟ السبب ما هو المعنى الظاهر ؟ هو المعنى الذي رافقه قرينا فإلى وجود القريب ليس المتاوي هو المعنى الحقيقي المراد من المذهب هنا إذن طيب ادركوا المثال الإنسان الانسان يد الحيوان يجد طابق التراب يجد هذا الاله نسموه الرجل الاله اخذ واحدة واحدة يدل الإنسان ما هو المعنى المتبادر الى الديه ابتداء لو قلت يد الحيوان هل تقول هذا تأويل صرف النظر من ظاهره الذي هو أصلا في الإنسان الى معنى آخر محتمل وهو الحيوان لقريبة النظرية انه وجود لبض الحيوان هل تقول أم هو عقيم الظاهر هنا غير الظاهر هنا بالرغم من اشتراك الأنفاظ قلتوا اي التأويل هنا التأويل. هم سبوه ماذا؟ تأويل لماذا سبوه تأويل؟ قالوا لأن اليد حقيقية في الإنسان مجادا في الحيوان فلا بد من التأويل لا اتبسوش مش, مش على المركزين المركزين يبصروا القضية بنصرها متكلمين عن الأشياء، فهمتوا هذه الطريقة؟ لا عندي ناسين نحن لا باب لأهل لما نحن قلنا يد الله هل تحتاج تأويل؟ تأويل معناه إلى تأويل؟ مم. إلى تأويل؟, إلى, تأويل؟ إلى حقيقة مم. حقيقة دينية موجودة حقيقة دينية بمعنى تفسيرية، مم. مم. تفسيرية مش تكتيفية لأن الحقيقة الدينية أسماء حقيقة تفسيرية حقيقة في المعنى تفسيرية فالتفسير واضح لنا لكن الكيف مجهول واضح هم هذه القضية من غير الآن فهي المعنى التفسير في هذه هي موجود وحقيقي على أرض الواقع في في خلف في في الله سبحانه وتعالى أنا له يس حقيقة اسمه يس وتميق الجلاني والفي الألف اسمه يس قالوا هذه اليد يد الله ليست حقيقة على الله هي حقيقة على الإنسان أخذت على الله مجازا من ودود القرينة أنها نسبت إلى الله هل أنت مبتقي يا هل أنت تأويل عندهم؟ لكن الحقيقة كل ما قدمنا إن المطلقات لا ودود لها إلا فيها بل كلمة يشلس لا يصبح لها على الواقع وعلى الحقيقة شيء إلا إذا قيدت أما مطلقة ماذا؟ إذا التأويل ما هو عندهم هو الصفر. إلا عن ظاهر يشكون الظاهر هو المعنى المتبادر للبيه. وكل شيء حقيقة ولغة العرب حقيقة. من هنا الشيخ الفلنت ترى المجال. قال لا قال إنه العرب بين عاملين إن تعلمون بالحقائق. ظن بعض الناس أن هذه ليست حقائق وضربوا أنفلة قال إيش قال الأخ الأكبر يوسف عليه السلام عندما قال لا لا للعير أسأل العير لسي أكبر الأخ طال الآن أسأل العير العير قالوا ماذا أسأل العير العير على الدواء؟ لكن هو في الحقيقة الآن ما هو الظاهر صار عندنا بأي معنى المتبادر إلى الدين الابتداء إذن ما هو المعنى المتبادر إلى الدين الابتداء الذين يحملون الحياة واسأل القرية القرية لا تطلق على دناء تطلق على دناء وفي أشخاص فهناك اسأل ماذا؟ أهل القرية وليس المقصود بيوت القرية فلذلك القرية تطلق على المعلمات الآن هم قالوا هذا النجاح محمول على على اللفظ الحقيقي محمول على المجاز وهو ليس على الحقيقة لوجود القريمة ما هو القريمة عندهم؟ القرآن عندهم سلحة في هؤلاء أولاً, أولا لغوية مثل هذه ثالثاً شرعية ثالثا غرفية مثل قال أتلت لحمة قال لا يصل بها السمك أبداً ما يبهي بالصارت بلغة الله القض فلجمع هذه القضية صار هذا التأويل عندهم اكتفاء الآن كيف ننزل كلمة وما يعلم تأويله إلا الله على المعنى الشرعي وكيف نزلها على المعنى البدعي ونشوف كيف راح يختلف أنا قلنا مصيبة إنه نجيب النصب ونحيله معنى آخر ما ما تأويله أيوة حقيقة الشرط قبل ما يأخد كان إذا كان النص المغوي. يحتمل خبر ما تأويله وقوع الخبر وقوع لكن ما هو تأويل الحكم حكم حكم ما هو تأويله العمل به تطبيقه امتسائه وذلك سأقول عائشة كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي أعلى وبحمده قالت يتأول القرآن طيب؟ انتقل من حالة الامر لحالة التطبيق واضحة كيف مابدا ينسجل لآياتنا ينطبق عن القرآن في اخبار واحكام فالاخبار هناك اخبار نعلم حقائقها ورأيناها بالأم أحيونا وهناك اخبار غيبية من الاخبار الغيبية كريم وحيح الآن كيثلت في الذات وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التأويل وهو حقيقة الشيء هل هناك علم الراسخون بالعلم؟ علمون كيثلت في الذات مثلا رحمه الله لا لا هل كيثلت في الجنة والنار يا فقط عندنا أسماء لا يوجد في الأرض من الجنة إلا الأسماء فقط هل رحم الله بالأسماء والكتاب كيف ما إذا رأيناها صار يعرفنا بشيء لما ننخل الجنة بيقولوا هاي تأويل الجنة وهي الرمان وهي هذا المعنى لا يعلم تأويله إلا الله لأنه من غيب الغير ولا يعلم هم باقي في لقضايا الأحكام هل يعلم تأويلها الله والراسك هنا في العلم؟ آه إذا كانت أحكام واضح بوان إلا أنت فمطلوبة تدخل لكن الآن سنبين في المقصود بي هذا حسب سياق الآيات الآن نأتي إلى قضية المستبيع صرق اللغض عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل للقرير حين إذن وما يعلم تأويله إلا الله إيش معنى تأويله خقيقة خقيقة وما يعلم تأويله إلا الله حين الذين الغاسقون يعلمون هم يجعل عملية الاجتهاد بصرفه من ظاهره لا معنى آخر فهم يعلمون حق الخدم صار صار المتقدمين يعلمون أن قضية الأحكام الشرعية هل فيها متشابهات؟ في أحكام الشرعية؟ هذا الله يأمرنا بأمر ولا يفسره لنا ولا يبسطه لنا تمام البلد إذن الأحكام الشرعية وراضحة أن يكون متشابهة وين المتشابهات راح تكون؟ في الأخبار في الغيبية إذن التأويل الذي أراد الله أن يبين زيغ الناس فيه ما هو؟ لقضية الأخبار بذ أسمائه وقفاته وما شاء ذلك ولذلك وما يعلن تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أعمل ماذا تفسيره؟ تفسيره لا يمكن أن يوجد آية في القرآن ذكرها الله ولا نعلم معنا هل يش ملكور عبا فيهم لكن أين جهنا به في حقيقتها كيف ومن هنا قال ابن عبداء في القرآن أربع عقفة قسم في القرآن لا يسعى أحد جهده قلب الله واحد هل يسعى أنه أحد يجهد ثاني قسم لا يعلمه هو أحد. صفر الله بعدي وأول استغفر الله بعدي الآن. بعض المشايخ هذا تفسير. ما في. لماذا ترى إذن؟ واضح. هذا لبس العبد في الله بسراه هو الذي يكتب من التفسير. من هنا أنا بقول مجاهد الجابر عليه رحمة الله عرض القرآن ثلاث مرات على ابن عباس وقرأه عند كل آية أنا عن نعمة. فرأوه صحيح. بتكلم عن ماذا؟ لا يمت. ما في عليه إلا في الصورة. الثاني لا يعلمه إلا الله. ما هو؟ لا الحقيقة سوين الحقيقة. لا يعلمه هو الله. لما إلآن حتى سمعوا وفصلوا. لما جاءت عمر رضي الله عنه قال ساتيها سوى أبدا. هل عمر يعلم أن أبدا هي نبات؟ او لا يعلم لا يعلم لا يعلم نبات صحيح هو أكبر لكن أنا من الأسباء عن ماذا كان يسأل عمر حقيقة ما هو الأسباء أنا عارف أنه نبات لكن ايهو كثير من عمد كون نبات عارف أنه نبات لكن كيف هو نتفع ومكيف هو أنا أخباء عمر يسأل عن الأسباء عن ماذا نبات يعني لا ضرورة متى يصلح من غير التلف لما يحتاجه ومشان منه مرض وافر من شفائه الأفضل وهذا ليس متكلم لكن ماذا؟ لكي أنا علم أنه خلق وخلق الله قال هذا من التكلمة يا الله وإن قدير الآن واضح القسم قسم الأول لا يساحل الجهل. ثاني لا يعلمه رجل الله ثاني ثاني يعرف له أهل العلم إيش المقصود أهل العلم؟ المسائل الأحكم الشرعية هذه أهل العلم يعرفونها لأنهم يفسهونها بنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الله يقول عقيم الصلاة الصلاة؟ من فسر من أهل العربية؟ النبي ينعلم بها إلا؟ العلماء أهل الدين لهم ثالثا هل... الحديث ثالثاً وكذلك تتبيقه ثالثا ثالثاً وعلمه العلماء وراد أن يورف من لغة العرب شيء النبي ما فسره ويورف من لغة العرب هل هناك لا يستبرر بكل هذا؟ لا يستبرر قد تكون الآية نعلم تفسيحها ولا نعلم حقيقتها إلا الله ومأخولها من لؤة العرب والنبي فسرها بلؤة العرب ممكن؟ من آية واحدة إذن الأربع احتمالات بكرمنا عبدالله تصدق على الآية ولن التعارض, التعارض. التعارض. إذا نهلتها والآن جاء بعض المشاهد من المعاصلين تركباً فادقاً وعلقتاً اليوم الحديث عنه وهو قضية الناس طبع المشايخ أثبت التأويل في التأويل في لغة السوريين معنى عمل اجتهاد تقصير العام تقييد المطلق عمل واضح؟ عمل مجتهد في إدراس الحكم الشيء هذا اسمه تأويل طبعاً الآن مثلا نفعل من أخطأ في بعض المشايخ بفرق سابقاً وسمعت أنه تراجع لبناثين الآن ذاتي بصورة هذا ترى حتى هذا يفسر الأمثلة حتى يصبح واضحة السوري محمد هذا اللي بدك اياه فهم النقاط اصلا اكو هذا